ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرده لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 تعب كفرك قليلاً قل تمتتعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانة آناء الليل ساجدا وقائما ساجدون وقائمين يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر قل الألباب ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل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 قُل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غللم من النار ومن تحتهم ظلال لهم من فوقهم غللم من النار تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاعوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلْنَاسِ بِالْحَقِّ فمن اهتدى فلنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَتَّعَ لَهُم بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الَّذِينَ فُسَحِينَ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 يا جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنتوا من رحمة الله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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرته أن تقول نفسيا حسرته على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَوُفِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَوُفِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى المه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين